وَحِرمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْضُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنقَضُونَ واكو ترب الوعد الحق فإذا هي شاخفه أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا عالمين انكم وما تعبدون من لله حصب جهنم ما انتم لها واردون لو كانها الهة مما ورجوها وكل فيها خالدون